تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أَنزَلْنَا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين أَلَا لله الدين الخالص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 قُل تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِن أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ار للakhirah ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اول الالباب قل يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم لَلَذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ واسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَن أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ مَا شِئْتُمْ الخاسرين الذين خسروا أنفسهم واهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل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 إن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حقاما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 تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ثم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذلقهم الله الخزي في الحياة الدنيا.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 mai tua in na ho mai tuom summma in na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 أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمتي؟ قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل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 سيكون العذاب ثملاً صرّون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، من قبل أن يأتيكم العذاب بقتنتم وأنتم.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 من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن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 فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودا أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم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 فإذا هم قيام ينظرون وأشرفت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب, ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء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 حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لَهُم خزنتها ألم يأتكم رسلا منكم؟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 فانما خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمراء حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها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 وطيل الحمد لله رب العالمين سميع الله لمن حمد الحمد لله فالق الدجا والصباح ومسبب الهدى والصلاح ومقدر الغموم والأفراح عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع وصل, وصل وجمع وفرق وقطع وعفى عمن اجترح أعطى ومنح وقدر وطوى ونشر وخلق البشر علم ما كان وما سيكون وخلق الحركة والسكون لا إله إلا الله كل شيء قائم به وخاضع له وخائف منه الحمد لله الذي أنشأ وبرا وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرا سبحانه لا يغيب عنه دبيب النمل في الليل إذا سرى ولا يعزب عنه مثقال ذره في الأرض ولا في السماء سبحان مصرف الشهور والأعوام ومدبر الليالي والأيام سبحان من أظهر الجميل وستر القبيح سبحان من لا يؤاخذ بالجريره ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة سبحانه لا يديم ضيقا إلا أبدله ولا همّا إلا فرجه ولا حزنا إلا أبدله فرحا وسعادة سبحان مقيل العثرات وغافر الزلات ومنيل الطلبات ومجزل الهبات ومضاعف الحسنات ومعتق في هذه الليلة الرقاب الموبقات اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب ابائنا وامهاتنا واخواننا وخواتنا وازواجنا وذرياتنا ومشائخنا ومن لهم حق علينا اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار يا عزيز يا غفار اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم إن كانوا في حزن فأسعدهم وإن كانوا في سرور فزدهم سرورا وإن كانوا مرضى فأسبل عليهم شفاءك اللهم وارزقنا برهم وارزقنا خدمتهم وطاعتهم اللهم بقدر ما تحملوا من أجلنا وبقدر ما سهروا لراحتنا اللهم فارفع درجاتهم في الجنة وحرم وجوههم على النار اللهم وأنلهم الحسنى وزيادة واختم لهم بخاتمة السعادة ومن كان منهم ميتا فارحمه برحمتك وأنزل على قبورهم شآب برحمتك واجعل قبورهم روضا من رياض الجنه واجمعنا بهم في مستقر رحمتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم رب الناس أذهب الباس أنت الشافي فشفهم لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم يا حي يا قيوم في هذا الشهر الكريم الذي تكثر فيه رحماتك وتكثر فيه عطاياك اللهم ارفع بلاءهم اللهم وأسعدهم بقدر ما تألموا وخفف عليهم بقدر ما تعبوا اللهم واجعل أجسادهم صابرة محتسبة واجعل ما يمرون به بردا وسلاما واجرا وعافيه يا ذا الجلال والكرام اللهم اهد شباب المسلمين ونساءهم اللهم ورد ضالهم وضالتهم اليك ردا جميلا اللهم وثبتهم على طاعتك واجعلهم بسنة نبيك متمسكين وبالقرآن عاملين وبالقسط من القائمين وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ومن أراد بهم سوءا ومن أراد غوايتهم فرد كيده في نحره واكشف اللهم ستره وافضح أمره اللهم واحفظنا واحفظهم من كيد الكائدين وإفساد المفسدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المستضعفين في كل مكان اللهم احفظهم من شر الأشرار وكيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار اللهم وفك قيد أسراهم وعاف جرحاهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم اللهم احفظنا واحفظهم اللهم وأحقن دماء المسلمين في كل مكان وأهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا حي يا قيوم اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم واحفظ جنودنا المرابطين على الحدود اللهم واحفظ جنودنا المرابطين في كل مكان احفظهم بحفظك وارعهم برعايتك اللهم احفظهم من جور الظالمين ومن تدبير الخائنين ومن كيد الكائدين اللهم واحفظ علينا أمننا وأماننا وعافيتنا واستقرارنا اللهم احفظ ولي أمرنا ونائبيه اللهم وأيد الحق بهم اللهم وأيدهم بالحق اللهم وارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لجميع موت المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم ارحم من اشتاقت لهم نفوسنا وهم تحت التراب ينتظرون دعوة منا اللهم اغفر لهم وارحمهم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 وارحمنا اللهم برحمتك اذا صرنا الى ما صاروا اليه اللهم ارحمنا اذا حفر قبرنا ونسي اسمنا وانقطع ذكرنا فلم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر اللهم ارحمنا في حلول دار البلاء وطول المقامة بين أطباق الثراء اللهم وسخر لنا من يدعو لنا ونحن بالقبور وقد فارقنا الأهل والأحباب والدهور يا أرحم الراحمين اللهم اجمع القرآن في قلوبنا حفظا وعلى لساننا تلاوة وفي سلوكنا خلقا وارزقنا منه العلم والعمل يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقنا توبة نصوحا وذنبا مغفورا وثبتنا على طاعتك وجنبنا معاصيك يا ذا الجلال والإكرام اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الحسد ومن الكره ومن الرياء ومن السخرية والاستهزاء واملأ قلوبنا بمحبتك وتعظيمك وإجلالك اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وارزقنا من حيث لا نحتسب ونور قلوبنا وحقق ما يكون خيرا لنا سبحانك ربنا ما أعظم شأنك سبحانك ربنا ما أعظم غفرانك سبحانك ربنا ما أكثر إحسانك أطعناك بمنتك فلك الحمد علينا وعصيناك بجهلنا فلك الحجة علينا إلهنا إنا عبادك المقصرون بين يديك واقفون ولذنوبنا مقرون فإن عذبتنا فبعدلك وان غفرت لنا فانت اهل التقوى واثنوا المغفره نعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له ظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره ان تنزل علينا غضبك او يحل علينا سخطك لك الأتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك إلهنا إن كنت لا ترحم إلا المجتهدين فمن للمقصرين وإن كنت لا تقبل إلا من المخلصين فمن للمخطئين اللهم قبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسلتنا اللهم اجعلنا مقبولين بكرمك مشمولين بعفوك وارزقنا لذة النظر الى وجهك وان كنا نعصيك فإلا نشتاق لرؤيتك إلهنا وسيدنا ومولانا اجمعنا في جلات العالمين طوفها دانية واجعلنا مما قلت فيهم وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ولا تجعلنا مما قلت فيهم وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترا اللهم بيض وجوهنا اللهم بيض وجوهنا اذا اسودت وجوه العصاة يوم القيامه اله إن كان لنا مكان في جلتك فثبتنا حتى نلقاك وإن كان غير ذلك فاللهم اهدنا فاللهم اهدنا وطهر قلوبنا وردنا إليك برحمتك وردنا إليك برحمتك أنت حسبنا ووكيلنا أنت من يجرحنا ويجبر كسرنا يا ارحم الراحمين الهنا ان كانت هذه ليله القدر فجعلنا ممن وفق لقيامها ايمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن وفق القيامها ايمانا واحتسابا وجعلنا بما قبلتها منهم واجعلنا ممن قبلتها منهم اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك اللهم كما سلمته لنا فتسلمه منا متقبلا يا ذا الجلال والاكرام إلهنا عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست اسماؤك على العرش استويت وعن الخلق استغنيت انت القوي ونحن الضعفاء اليك انت الغني ونحن الفقراء اليك لك تنزل في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلالك وعظمتك فتقول هل من تائب فأتوب عليك هل من مستغفر فاغفر له هل من سائل فأعطيه سغله يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا جهودا وكرما تب علينا واغفر لنا واعطنا ما سألنا وحقق رجاءنا فيما رجونا ولا تردنا ولا من باب فضلك محرومين فما بكت عيوننا الا خشيه منك ورجاء فيما عندك فاقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا واجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوبا واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى الصحابة الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى معهم ببنك وكرمك وجودك ولطفك يا أرحم الراحمين